والبرسك ما جئنا هنا الا للجهاد سبيل الله سبحانه وتعالى ونصر اخواننا المجاهدين باجل ذلك والله يعني رأينا ما حصل لاخواننا في البوسن والهرسك من قتل وتشريد وهتك للعراض فهذا الذي جعلنا وحفزنا على ان ننصر اخواننا في الملة الواحدة الا وهي ملة ابينا ابراهيم حنيف مسلمة وما كانوا ممشركين الا وهو الاسلام لا شك ولا خيار لا ريب ولا اختيار الرب واحد، الطريق واحد، والدين هو الاسلام من الدين هو الاسلام عند الله من يلزمه ليس يضاع. عند الله الدين هو عند الله هو ليس يضاع. عند الله أسعد في دار الالكرام. في دار عند الله عند الله. حرب كبرى أمن حل في الحرب الكبرى أمن حربٌ أبرارٌ غياب وختاماً عند ديان مجد في دار الرضوان هو الإسلام هو الإسلام طهير من الرحمن بالبرهان وطهير من بالبرهان من بالبرهان بالبرهان هو, هو تحرير للإنسان هو تحرير للإنسان بالبرهان بالبرهان مرفون في الأحسان مقهور في العدوان مرفون في الأحسان هو فيه العدل فيه العدل والميزان فيه الرحمه والغفران والإسلام الاسلام هو الاسلام لله خير نظام للانسان, خير, للإنسان. خير, للإنسان. خير, للإنسان. خير نظام للانسان خير نظام للانسان في الحق خير كلام، في الحق خير كلام، للإنسان، للإنسان. لا إشراق ولا أصلام، لا أنصاب ولا أزلام، لا إشراق ولا أصلام، لا أنصاب و... ولا أزلام. لا تخيف ولا أوهام، لا لا لا،, لا, لا, لا, لا لكن تنزيل العلا. الدين هو عند الله، الزبو ليس ضابع عند الله. Aynda Allah, elzem o, كن تنزيلا كل شبر من تراها مجاهد إلى الخلد يزهو في الجنان ويخترو سرانا ربا والجباه أبيت سرانا ربا والجباه أبيت لتم بتعيس في الديار وتزرو لتم بتعيس في الديار وتسره. على كل شفرة من طراها معذب لاستسلام في كل باطل امر قد بات يفتر ولن نضى عليها دماء لستسلام وفيها توا سيد العوالي وجعفر زرانا رغاه والجباه ابيته زرانا رباب لتم بتعز في الديار وتسهر لتم بتعز جدد الدم الغالي على كل ضرّة. لست إسلام. فلود الأحرار يسكنون عند ربهم. ولن نضيع. وصنعت صدينا وعرضا وأمة. لست إسلام. لعمك بالإيمان والدين تنصره. زرعنا ربا والجباه أبية. زرعنا ربا والجباه أبية. لتمبت عزاً في الديار وتسروا لتمبت عزاً في الديار وتسروا آه يا عصر العبيد <تصفيق> جاءكم عصر الإباء <تصفيق> حطبوا كل القيوم لا عصر العبيد جاءكم عصر